الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه